طبعا دايما في, العيد في ليلة العيد امبر ويسي يقول العزا وانا احكي ايه المعجزات وبرضو ابو سفين ما حرمنيش ان انا احكي عليه معجزات حتى وانا في ايه وانا في بصف فكتر خير وبرضو جبر بخطري <تصفيق> <تصفيق> سمعت عن معجزة البنت مارينا اللي تولدت عمية يعني تولدت من غير شبكية أردوها في الجزء الثالث هي محطوطة في الجزء الثالث ولا ما أردوهاش طيب تحب أحكيها لكم طيب البنت دي أباباها اسمه رفيق أممتها اسمها شهيرة والمهم إيه فما كانوش بيخلفه وبعدين طلبوا صلوات الشهيدة مارينا فربنا إداهم بيت وسموها إيه مارينا فلما سموها مارينا بعد ما تولدت اكتشفوا ان البنت ما بتشوفش خالص فراحوا لدكاتره كتير قوي قوي مسيحيين وغير مسيحيين فالمهم راحوا لدكتور اسمه فوزي فتحي ولا فتحي فوزي المهم ده الدكتور ده متعلم في لندن وكان بيشتغل في لندن وبعدين ايه بقى راح فتح في مصر الجديدة ومشهور في مصر الجديد فأول ما راحوا كشف على البنت قال له البنت مولوده من غير شبكيه في الشبكية خالص في العنتين قال له طيب ما تعرفش مركز في اوروبا او في أمريكا يزرع شبكيه قال لا في مراكز بتزرع قرنيه عدسه لكن شبكية الطب ما توصلش المهم لفوا على دكاترة مسيحيين وغير مسيحيين وبعدين راحوا لحسين شاكر حسين شاكر متعلم هنا في بوسطن، واشتغل شوية في بوسطن وأصله عراقي ولما راح مصر عملوه أستاذ الشبكية في عين, إيه؟ في عين شمس، فرحوا وهو بتاع شبكي المهم ايه فقال لهم لا دي مولودة من غير شبكي سألوه نفس السؤال اللي سألوه للدكتور فتحي فوزي فقال لهم لا مفيش برضه مراكز تزرع شبكيه طبعا البيت بقت تكبر شهر في شهر بقت 8-9 شهور مش شايفة ما خلوش ولا دكتور فطبعا ايه تقلموا جدا هم ناس مقتدرين شوية والمهم في يوم جد, جد البنت من ناحية مامتها يعني ابو مامتها راح العدرة الزتون بيصلي من اجل مين؟ من اجل مارينا فبعد ما خلص صلاه بيصلي وعيط لقى لا رهبة لابسه زينه كده ولابسه صليب وايه طبطبت على كتفه وقالت له ما تزعلش خد مارينا وروح دير ابو سيفين في مصر القديمه وقول لهم هناك يحطوا الجزء اللي هو فيه رفاهات ابو سيفين احنا عندنا الكوع بالدراع بتاع أبو سيفين الكتف بالدراع يحطوا عليه أبو سيفين وربنا يتمسجد وهيشفيها بصلوات أبو سيفين. هو ما يعرفش ما اسمعش عن الدير ما يعرفش ايه الدير في, يعني في أبو سيفين والكلام ده فالمهم ايه بص ما لقاش الرهبة دي طلع برا لقى الب البواب قال له فين الرهبة اللي دخلت هنا دي قال له لرهبة دخلت ولرهبة ايه طلعت فوا استغرب وروح وبعدين في سمير سامي رياض واخواته سوزي وكده دول عيله معروفه برضو في مصر قرايبهم بقى سوزي دي واخد اخت ام البيت لابنها يعني فرح طلب قال لها يا سوزي تعرف يا مدام سوزي تعرفي حاجه اسمها دير ابو صيفين قالت له لا حبايبنا قوي قال لها طب ده انا حصل كذا كذا كذا وعايزه اروح الدين اعتذر على وديكم العيله كبيره كلها بقى العيله دي بتاعت سمير سامي رياض وهم قرايب ويعني كبيره جم حوالي 60 نفس فقعد بيهم فين قعدت في الجنينه المهم قعدت احكي لهم معجزات عملها ربنا يسوع المسيح له المجد بصلوات ابو سيفين فالام انا كنت عايز احذف الحته دي بس حلفتني بربنا وبالمسيح اللي اقول اني لازم كل ما احكيها احكي الحتة دي يا ستي ليه قالت لي لازم تحكيها فقالت لي انا مش جاي اقول لك صلي او ابو سفيني صلي ومش فيها انا جاي اقول صلوا عشان ربنا ياخدها اه لها لا انا ما اقدرش اقول يا رب خدها اقول يا رب تمجد بصلوات القدسين وش فيها قالتلي ازاي المولود اعمى المهم ايه دخلنا الكنيسه ودخلت المجموعه دي كلها وطلعت فعلا ابو سيفين وقلت لحد من قرايبها ينيمها كده على ظهرها البنت عشان ما بتشوفش انني ايه زاير يعني مش مركز مش مركز فحطيت الانبوبه على عينيها وبعدين بصيت لقيت الانبوبه بتتقل تبقال تبقال لدرجه مش قادره اشيلها مش قادره اكمل المزامير اللي بقولها لها فواحد من قرايبها قال لي اشيل معاكي قلت له شيل فشال معايا قال لي يا خبر انت شايلها ازاي وبعدين سمعنا دربكه جمدة كل اللي حواليا سمعوها في جوه ايه جوه الانبوب يعني حضرته بيقول انا حاضره وها بي <تصفيق> فايه بقى فبصيت لقيت البيت انني ركز وبعد ما انني ركز بتاع العنتين لقيت البنت بصت باستغراب اول مره بتشوف منظر بعد 8-9 شهور فايه بقى وراحت ايه بصت ركزت ركزت وابتسم انا عرفت ان البنت ايه اتخلق لها شبكية في كل عين وفتحت طبعا لو قلت فتحت مش هاخلص بقى هيفضلوا بقى يمسكوني وهيصوا لغايه الصبح وانا الحقيقه كان يوم مرهق بالنسبه لي طول النهار اباء سقفه وبتاع وكنت تعبانه جدا فقلت لهم الاخر قلت لهم بص بكره ان شاء الله هتروحوا لكل الدكاتره اللي قالوا لكم مارينا من غير شبكيه و... و... و... وتكشفوا وايه هيقولوا لكم مارينا اتخلق لها شبكيه في كل عين اياكم تعتبوا الدير من غير ما تجيبوه للتقارير الطبية كلها اللي بتقول ما كانش فيه شبكية واتخلقت لها ايه شبكية جديدة في كل عين فقالوا ان شاء الله اهمها الكلام يعني مدغوم ام سوزي ثامر ياض دي تعرفها مدام اميرة مرات الدكتور نبيل صاحبتها قريبة من نينا عوي قالت يعلم الله مارينا تستحف قالوا لها لا ده امنا بتتمنى قالت لهم انت تعالوا نختبر قالوا لها لا خدوا بعضهم وايه وروحوا روحوا اول ما روحوا طبعا ابو باباها بينور النور فالبنت بصت على ايه على النور قال لها يا شعيره اعلم الله مارينا فتحي ادخلت لها شبكيه تعالي شوفي قالت له ازاي قال لها تعال نختبر قعدوا بقى يختبروا جابوا حاجة مشوها البت على عنين البت يمين اتجهت يمين مشوها شمال اتجهت شمال رفعوها فوق فوق معودين يدوها بسكوتة ولا حاجة شوكولاتة يقول لها خد يا مارينا وما تدها لها فين في ايدها وبرضو تحاول ايه تساعدها تأكلها فهي بقى قال لها تعال نقدم لها بسكوتة من غير ما نقول لها خدي ولا نحطها في ايدها فايه بيقدموا البسكوتة هم صمتين راحت البت عمل ايدها كده واخده ايه البسكوتة وهاتك اكل في البسكوت المهم من فرحتهم قعدوا يختبروا في البت وعملوا لها اختبارات لغاية ما غلب عليها النعاس وايه ونامت فلما نامت صبح الصبح اول ما صحيت مارينا قعدوا يعملوا لها اختبارات تاني خلاص تأكدوا انها فتحت يلا بينا بقى نروح للدكاتره اللي رحنا لهم ونجيب تقارير طبيه علشان نقدر نروح الدير ونشكر ربنا له المجد ونشكر صلوات مين ابو سيفين ف يوم جات اخت سوزي دي اسمها صفيناز جايه تبشر بالمعجزه فايه بتقول للامهات للرهبات اياكم اللي هم البوابات والمفتاح اياكم ما تقولوا لي شقاب الطماط ده هي اول واحده لازم تعرف دي بشره كويسه معايا وجايه باشارك ابشرها انا كنت الحقيقه قاعده في اوضه مع الدكتور محسن برسوم قريبه من من باب الدير يعني فبتزعق فقال لي ايه الست اللي بتزعق دي قلت له دي زي مدام صفيناس هو يعرفها قال لي الله هي دي مدام سوفي ناز مستشار مرحوم مستشار مجدي قلت له اوه قال لي بتزعق لي قلت له اصل حقيقة ابو سوفين صلواته عملت معجزة بارح رهيبة فقال لي طب ما هي بتزعق ليه وتقول هي لازم هي تسمع الاول طب ما انتي عارفة المعجزة فقلت له ما هي مش عارفة من انا يعني حسيتها في ساعتها امهم او بعدين طلعت وقلت لها قال لي ممكن اسمع معك قلت له اوه قالت يا مدام صفينه قعدت وحكت وبعد كده قلت لها طيب انا متفقه معاهم لازم يروحوا الكل ايه الدكاتره راحوا للدكاتره الحجوزاتهم سهله يعني بعد يوم بعد يومين وحجزوا عند حسين شاكر لان الحجز عنده بيبقى بالشهر والشهرين فراحوا عند حسين شاكر حجزوا ومستعجل وراحوا بقى لمين لفتح فوزي وللدكاتره اللي هم يعني يقدروا يروحوا لهم بسرعه ف ف قال لهم طب يعني ايه اللي حصل يعني ليه ما انا قلت لكم قالوا له معلش اكس تحت الضغط كشف قام من على الكرسي منطوط باسم الآب والابن والروح القدس إله الواحد آمين ايه اللي حصل قالوا له انت شايف ايه طيب قال شايف شبكيه نوفي في كل عين اتخلقت ايه دي قالوا له الموضوع معجزة أيوة معجزة بكل بي يعني كاملة بس ازاي حكوله زي ما حكيت لكم كده قال له ابو سفين مش اول مرة يعملها معايا ده كتير قوي اقول الحاجة مش نفعه ويروحه ويداوي ويدا الحاجة يحكوا يحكولي قالوا له طب اكتب تقرير عشان الدير طالب تقرير قال من حقه من حق ابو سفين ومن حق الدير كتب ايه تقرير بالكامل المهم راحوا كله جابوا منه تقرير وخلوا حسين شاكر لغايه ما جمعاته حسين شاكر هو اصله عراقي وزي ما قلتلكم اتعلم هنا في بوسطه فايه قال لهم يا ناس يعني ايه اللي حصل ولا ايه اللي هيحصار ايه اللي جد او هيجد ما تبتدوا بعد اقلموا نفسكم وتفكروا ازاي تربوا البيت وهي عامله هي ما بتشوفش له معلش اكشف تحت الضغط طب ايه بس مهم كشف اول ما كشف ده قام من على الكرسي نط معلش بقى انا اقول اللي حصل قال بسم الله الرحمن الرحيم حسين شاكر بقى ايه اللي حصل له ده معجزة ايه معجزة بكل المقاييس بس ازاي فحكولوا قال لهم بصوا بقى ده الشهيد بتحكو ده راح سلل الله سبحانه وتعالى بلغته برضه ف فالله سبحانه وتعالى استجاب له وخلق شبكيه ربنا في كل عين نوفي المهم ايه اكتب تقرير اه من حقه اكتب تقرير كتب تقرير انا ما عرفش دلوقت نبقى زباين عند حسين شاكر ولا هو اللي بقى عندنا زبون بقى. دلوقتي بقى يعني كذا معجزة حصلت يبعتها هو برضو بيتة ولدت اسمها ماري... ماريا المهم عين سليمة والعين التانية عليها سحابة السحابه دي بسيطة اما تكبر تتشال فالمهم ايه فراحوا للدكتور حسين برضو قال لهم بصوا عندكم شهيد اسمه ابو سفين في مصر القديمة وايه وتروحولو ده بيعمل الحاجات المستعصية بقى صلواته بتعمل المستعصي لاني السحابة بسيطة لكن ده القرنية على العدسة على الشبكية معجونين في بعض استحال افصلهم ما يتفصلوش فالعين بايزة بايزة اشكروا ربنا انها عندها عين بالشبية بس روح للشهيد بتاعكو ده وانا واثق انه ايه بصلواته هعمل فعلا جابوا مريضي ما وايه اتحط عليها ابو سفين وايه البت على طول السحابه احنا شفناها اتشالت بما ان اتشالت يبقى العين تصلح روح الاحسين شاكر هو اللي يقول راح لقى كل حاجة فصلت وخدت وضعها الطبيعي والبت دلوقتي كبرت وبقت حلوة وبتشوف بعينها وكويس بعت لنا ولد مسلم سباح سنين من غير شبكيه. مولود زي مارينا قلت لها رب تنجد بقى يعني خلدي ايه يعني كده غير مسيح ربنا ايه برضو فتحه قد خلق له الشبكية المهم احنا دلوقت زباين عند مين ولا هو زبون انا مش عارفة عند حسين. حسن شاكر ده دي معجزات كتيرة قوي عيون كمان يعني واحد ده صعب علي قوي برضو مهندس مهندس برادة, برادة حد خراطة حديد فواقف على العمال وبيبردوا حديد فدخلت دخل للرايش بتاع, بتاع الحديد في عينه فرح بعكها فالعين تصفت رحل الدكاتره كلهم في مصر قالوا له خلاص العين ايه اتفرغت يبقى لازم ننضفها عشان ما تعملش غرغرينا وبعد كده نعمل لك عين صناعي قالوا له الح روح ايه دائره ابو سفين لان المعجزه دي اتكتبت في الجزء الثالث ونزلت بس نزلت باختصار طبعا ما با مش زي ما انا بحكيها لكم كده يعني المهم فيها يعني فطلع الكتاب ده فعلو له ايه ده ابو سفين بيعمل معجزات فجاء بقى منهار هو شاب وكده المهم حط عليه ابو سفين والدهن بالزيت وقلت له خد قدئ زيت زيت زي زي وادهن عينك برضو قبل ما تنام روح نام وبعدين صحي على ايد محطوطه على عينه بيستع عينه السليمة لقى ايد ببص كده لقى ايد مين دي لا ابو سفين قله خلاص عينك تملت تاني وما هي ما انتش هتعمل بتاعت عين صناعي وفتح بعينه زي الفل دي هتطلع في الجزء الرابع ما لحقتش الجزء التالت ده عنين بقى احب احكيلكوا حاجه تانيه ولا كفاياكم <تصفيق> طيب احكيلكوا حكايه شفاء كلا فشل كلوي يعني ففي في واحدة ست عندها تلات أطفال ومن قرية جنة من كرة الصعيد يعني بتاع مصر. فالمهم كانت بتعمل غسيل ثلاث مرات في الأسبوع وطبعا الغسيل في الصعيد غير الغسيل في مصر فتعبت قوي. فالمهم الاباء هناك بعتوها و وقالوا يعني شوفوا دكتور شاطر تروح له شفنا عندنا الشاطر وعنده مركز يعني كويس اللي هو رشاد برسوم المهم راحت لرشاد برسوم قال لها لا انتي لازم انتي لسه صغيرة وولادك صغيرين لازم تزرعي ايه كلا هما ناس غلابة على كد حالهم فعريبها كل واحد قبل ما يجي الموضوع في الجد انا اديكي كلوة واللي تقول لها انا اديك كلوة وجينا في الجد ملقناش ايه حد يدي كلامه طب تعالي ست نحط عليك يا أبو سفين وانتي خلي عندك إيمان ودهني بالزيت وربنا يتمجد وان شاء الله ربنا هيشفيك تحط عليها أبو سفين وروحت بلدها وصلت وعيطت وحطت الصور الصغيرة اللي فيها الحنود دي بتاعت أبو سفين على كلويها ونامت ففي الأول بتحلم حلم بتحلم ايه شافت أبو سفين قول له سلام الرب ليك يا ابو سفين شفيني صلي وشفيني الله حال راح حط الاثنين على الكليتين وعفص عليهم جامد وهو بيدوس عليهم جامد صحيح قالت اي يا ابوي فشفت والله ولا, ولا, بوي ولا يا ابوي ولا امي يعني ابو سفين خواجه لكن اتكلم يتكلم صعيدي بس فالست قامت بيقولوا اني طبعا ها لكم بيقولوا اني لما الواحد يبقى عنده فشل كلوي يبقى البول نازل ابيض مش اصفر عادي فلاعت البول نازل طبيعي وهي حسب كلويها كويس قعدت زغرت وبتاع صحة البيت ايه الحكاية حكت لهم فجوزها قعد يقول لها طيب يا مصطورة ما هو ابو سفنها ايش فكروها يعني ايه هي زعلنا وحصل لها حاجة من زعلها فبتلخبط ماما تاني يوم كان سو مسح ومش عارفه وبعدين كلموني من جنة قالوا لي الست حصل كذا كذا كذا قلت طب هاتوها عشان نوديها الميل لرشاد برسوم عشان ناخد تقارير طبيه فاجابوها وجات ودناها لرشاد برسوم وعمل لها الفحوص لقى الكليتين يقول لي كانهم يا امنا نوفي نوفي يعني بيشتغلوا ولا كلاوي اصح كلاوي طيب اكتب تقريب كتب ولغايه دلوك الست زي الفل اللي بقالها 3 سنين يعني انا ما حكتهاش بغير بعد ايه مضي 3 سنين وكل ست شهور تيجي نعمل لها فحص ويطلع ايه نورمال يعني ابو سفين شاطر اقول لكم معجزه كبد اجيب لكم من كل صنف واحد <تصفيق> برضو ايه معلش يعني واحد هو غني قوي وجا هنا بوستون وتعالج وبوستن قالوا له لازم تزرع كبد هو خايف يزرع كبد لاني حصل له تليف في الكبد تضخم دوالي في المريء بقى ينزف دم استسقه في بطنه يعني يبقى الكبد على اخره أنا بقى من كتر التقارير الطبية والمعجزات حفظت شويه في الطب <تصفيق> فأيه بقى فجاء بونفطن هنا ومستشفى مستشفى إيه إسرائيل حاجة كده آه؟ آه, أه أه فالمستشفى دي وكان الدكتورة اللي بتعالجه وبعدين قالت له لازم هنزرع لك فقال لا خاف خاف وخد بعضه ايه وجهت صدقوني من المطار على الدير وقال له انا لك يا ابو سفين مخصوص انت تصلي وتشفيني فالمهم ايه تحط عليه ابو سيفين والدهن بالزيت وجاله ابو سيفين ملس على كبده وكبده زي الفل بقى نورمال ولا ولا دوالي في المريء النزيف ده ولا استسقاء ولا تليف ولا اي حاجة قبل وتقولوا بص انت غني ممكافئة ابو سيفين تروح بوسطن تاني وتجيب لي التقارير الطبيه ده جه تاني قال لي وانا كمان اطمن اكتر انا واثق وعندي ايمان بس برضو يعني عايز يخفف من علي ان انا ما بطلب منه طلب كبير قال لي وانا كمان اطمن اكتر وجه وكشف وزي الفل بقاله سنتين دلوقتي كبدو زي ايه زي الفل عايزين معجزه ايه تاني واحدة برضو قالوا له اروح الى فضغطوا عليها وجابوها فدخلها من على الباب تقول له ايه هو انت جادت عارف تشفيها ابو سفين عشان تشفيه تشفي, تشفي عشان تشفيني فايه فرحة انا مكنتش عايز احكيها بس ابونا فكرني بيها فرحة ايه ظهر لها قال لها بصي هي اريني طالبه المرض صليبها المرض انت مالك ومالها وهي طالبه المرض وفرحانه بيه وهي عايزاه وكل واحد لازم ياكل صليب يشكر عليه ربنا وهي طلبته من نفسها يعني الواحد ايه ما يشكر هياخد يعني يعني بركه فايه لكن انا حسيكي بره رغم انك كنتي وقلتي كده عشان تعرفي انا اقدر اشم من عينوش بس عشان وجات اعترف تسجدت وعنوانها وكله خالص وطبعا بناخد التقارير الطبية انا ما سجدش على فكرة معجزة الا بتقارير طبية كاملة وافية ليه لان لما تكون معجزة الصح تكذب كل ايه المعجزات فالحقيقة احنا اول كتاب ما كانش فيه تقارير طبية كتير لاني ما كناش نويين نكتب ثاني كتاب لاقينا ان في فكتبنا يعني عملنا المعجزات كتبناها كتبناها وطلبنا التقارير الناس اللي شفيو في اللي احتفظ بالتقارير وفي اللي ايه مجرد ما شفى رمى التقارير الكتاب الثاني كانت التقارير اكتر الثالث لقينا لو حطينا كل التقارير يبقى مجلد كبير تقارير بس حطينا الحاجات الواضحة او المهمة زي مارينا دي وزي يعني حاجات كتيرة يعني الرابع بقى مش حارفين هنعمل في ايه نعمل مجلد ولا ايه رأيكم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ها مش فاي انا <تصفيق> انا مش عايز <تصفيق> <تصفيق> يعني انا ده طلباء فلكن فلتكن ارادته <تصفيق> المرض بركه والواحد لما ياخد المرض بصبر وشكر وكده هياخد عليها هياخد عليه برضو يعني مجد وانا غلبانه وضعيفه وخطيه انا اخدها ناخدها بشويه المرض ونشكر ربنا عليه يعني ما ما مره يعني واحد كان عيان وكان كان كويس الراجل ده قوي و... وكان تقي وبعدين بعد عنكو يعني قعد مشلول اربع سنين وبعدين راح السامة فكانت امنا الرئيسه اللي قبلي كانت قديسة وبركة خالص خالص فكانت تحبه تصلي من أجله كتير وكانت تشوف أبو سيفين كتير فقالت لابو سيفين هو أنت ليه الراجل ده تقي وكويس وطلبنا صلواتك ليه ما سألتش قال لها طب انا لك كواش فراح جاب له فقال لها كنت اتمنى طول عمري ابقى كده قالت له ليه قال لها ما انتكيش فكرة الاربع سنين اللي انا كنت عيان فيهم خدت بيهم مجد كد ايه فهنا عم بانطنيوس شاف اربع مراتب في السام فبيسأل اول مرتبة صاحبها مين قال مريض صابر يشكر الله طب تاني مرتبة صاحبها مين صحيح سليم بيعمل عمل محبة يعمل عمل رحمة يعني اي عمل رحمة عمل محبة بينفذ الوصايا قال طيب وال وال وال والتالتة دي صاحبها مين قال ايه احنا قلنا الاول مريض صابر يشكر الله والتاني هم ثلاثه والتالية المريض والتالتة دي صاحبها مين الثالثه أسمى شويه فبيقول له ده تلميز بيطيع أب اعترافه بيطيع والديه فيما للرب قال له ايه يعني دي أبسطهم ليه تبقى أسمائهم قال له لاني فيها كسر مشيئة كسر هوى كسر إرادة يعني لما أبونا يقول لنا تنفذوا الوصية دي ونبقى مش قادرين وننفذها نأخذ عليها ايه بركة كبيرة وهكذا الوالدين لما يقولوا لأولادهم حبوا ربنا اطيعوا ربنا وينفذوها ياخدوا بركة كبيرة فما فيش حاجة عند ربنا كده يعني بـ بـ بالبساطة على ده ربنا حنين وطيب وغفور وصفوح وبيدي بسخاء ولا يعين وما فيش حاجة كمان واحد يشكر عليها ربنا وما ياخدش أجر من عند ربنا كايتوب هتحدد هو هو في شباب بيتبوا ومش مش عواجيز يعني ومتوسطين في السن احكي متوسط ولا شباب احكي الاثنين اوكي كنت في يعني كان بيبقى عندنا شغل كتير في كرير وكان كان ابونا موسى الدكتور موسى وكان بيتعب معانا كتير يعني اي طلبات عايزينها اي حاجة عايزينها وهو ابونا برضو كله وعارف كرير وموال كرير ده ومشاكل كرير المهم ايه فكانت في وقت الشغل كنت بقعد كتير هناك لما يبقى في شغل وقعدوا ليل في مصر فشعب اسكندريه محبين عايزين مواعيد وعايزين يعودوا معايا اقول لهم بصوا ولا مواعيد ولا اعاد الا لما خلص شغلي وبعد ما خلص شغلي اديكم اسبوع عشر ايام تيجوا كل يوم من اشغالكم واقعد معاكم واللي انتم عايزين ومني يخدوا يقولوا طيب لكن تجوني قبل كده لا مش هابلكم لهم الايام دي واعمل ايه زي كده احكي كام معجزه وانا معرفش وعزا نقول تامل ناخد يعني تاملات مثلا فضيله المحبه ونتكلم فيها وناخد تاملات وبتاع ويمشوا بالطابور كل واحد ياخد ايه ازازه زيت مصري في الطابور لقيت واحده ماشيه بتعيط بحرقه فقلت لامنا المسؤوله اللي هناك احجزها لي. قلت لي كله يبقى عايز كده. قلت لها بقول لك ايه دي بت ب ب بتعيط بحرقة. يعني يعني يعني واحدة متقلمة جدا. لازم اشوفها. قلت لي طيب. حجزتها لي. اقدر يا ستي اريحك. اقدر اعملك حاجة. انت ليه بتبكي بحرقة كده. قالت لي هحكي لك. المهم ايه? قالت اني اه اتجوزت وبعدين جوزها كان قادر لك حاجة انت ليه بتبكي بحرقة كده قلت لي هحكيلك المهم ايه قالت اني اتجوزت وبعدين جوزها كان كويس وخلفت ثلاث اطفال صغيرين معاها وبصت لقت جوزها عمل قالت لي عمل البيت اوتيل اما انا فكرته يعني قلب و اوتيل تا الله فين طب لقيته سكن عايز لا يعني يجي يتغدى ويستحمى وينام ويطلع يسهر بره لغايه ال الفجر وبعدين يعني طبعا السهرات دي ما بتبقاش حلوه فيها شرب وكلام فاضي فالمهم ايه لما اكلمه واقول له طب والعيال دول نربيهم ازاي يضربني مره كسر كتفي مره كسر كوعي مره كسر رجلي مره مش عارفه ايه ف... ومش عارف اعمل ايه قلت لها طب والابا قالت لي ولا اب اللي مشتمه هزقه وبعض الاساكفة اندفلان واندفلان واندفلان كل اللي يكلمه يهزقه ومحدش قادر عليه قلت لها خلاص هو ربنا اللي يقدر عليه وابس فيه ايه رأيك احنا هنصوم تلات ايام عشانك وعشانه اااا يعني على كل واحد على كد ما يقدر انقطاعي وان حبيت تصومي معنا صومي قالت طبعا اصوم فاصومنا ثلاث ايام قالت ايه بقى قالت اه هو دلوقتي انا جيت قبل ما هو يوصل البيت قلت لها لي لما هيجي هيسال العيال فين امكو هيعرف ان انا جيت هنا بكره هيدبني علقه محترمه فانا بصيت عليها مخصوص في الطابور عشان عايز اطمن عليها ملقتهاش فزعلت <تصفيق> خالص بقى يا ربي المهم ايه رابع يوم لقيتها في الطبور انا معرفش الراجل ده كنت وهو واحد راجل ماسك بيدها كده وهي بقى اخر انبساط وهو برضو فرحان وجال لغايه عندي اللي عايزك قلت له حاضر تحت امرك انا عرفت ان ده يبقى ايه عجوزها بقى فحكى القادي قال انا لما هي كانت هنا روحت قلت للعيال امك غارت على فين قالوا له راح ابو سيفين، أبو سفين واللي ابو سيفين واللي ابو سيفين، وقريني اصل صفاتها ونعتها قلت له أيوة قريني صفاتها ونعتها ول... لكن أبو سفين حد يقول عليها قال لي تسكتي خالص غاية ما خلص الحكاية قلت له حاضر فإيه بقى طيب وبعدين قالوا رحت بقى ثاني يوم دبتها العلقة إيه المحترم بعد ما دبها العلقه المحترمه برضو ايه يعني خد سهرته والكلام ده كله و <تصفيق> البيت يقول لي انا بقى عشان بشرب كتير في السهرات دي فنام زي المكتول فقال نمت ودربكه يا دوبك فوق ما فتحش عيني واروح نايمتين. امتى دربكه جامده رحت صاحب لقيت الاوضه منوره ولقيت ابو سفين على بالسفين بس بتوع حاطتهم في جناب وكده وطالعين قام كلمني بحنيه كلامه لمس قلبي انا قاعد ساعه معايا قلت له يا بختك يا عم ساعه بحالها قال لي اه قال له انا مش هحكي الساعه احكي الملخص بتاع الساعه قال له جدودك راحوا فين قال ماتوا من زمان قال له ايوه راحوا فين انا مش عارف قال له طب وابوك وامك قال يا خساره ماتوا بدري بدري يعني ماتوا صغيرين قال له راحوا فين قال له ما اعرفش قال له طب ليك اصدقاء قال له اه, آه لي ماتوا يعني قال له ليه ثلاث اصدقاء ماتوا طب راحوا فين قال برضو ما اعرفش قال له قال له هم كانوا زي كده يعني اصدقائي زي يعني اصدقاء في في الطريقه بتاعته قال له طيب انا هقول لك احسن حال في الجحيم احسن حال في ايه في الجحيم مصاهر برضه الجحيم ده على ايه على درجات قال له طب قل قال له احسن حال في الجحيم مكان ظلم كحل وكل اللي فيه شعرين بتقنيب ضمير وكلهم في كآبة مش معقولة وتنهد ويقول لي لما يقول لي أبدية يعمل بايده كده ويقول له يا حبيبي هيقعدوا فيه أبدية ما تنتهيش يقول لي يعمل بايده كده ويقولها بلحن تحب انت تكون في مكان كده أو أوحش من كده والجحيم بقى صعب قوي قال له لا طبعا قال له طيب هحكي لك حتى عن الفردوس قال له حكي قال له الفردوس ده جميل جدا اه خضرة جميلة وأنهار زي البلور بس مش خضرة خضرة لكن المنظر كده وأنهار زي البلور والأحلى ما فيه رب المجد نوره مال الفردوس مدي فرح وسلام والكل فرحان ومتهلل وبيسبح ويمجد مع الملايكة فان هي يا حبيب تحبه ده ولا ده قال له طبعا الفردوس قال له طب توب. قال له طب وانا لو توبت ربنا يعبالني قال له اه ده فتح لك احضانه روح ارتمي في احضانه قال له طب اتوب ازاي قال له لا ده انت تروح كرير هي قريني لسه هناك وتحكي لها انك شفتني وقلت لك ايه وانت قلت ايه وهي تقول لك تتوب ازاي قلت له اه زي ما قال لك حكى طبعا الحكاية قلت له اه زي ما قال لك ابو سفين ربنا فتح لك احضانه قال لي طب هتوب ازاي قلت له اب كاهن هشوفه لك ياخد اعترافاتك ويديك قانون بسيط شوية مطنيات بسيطة على صلاه على بتاع وتعترف وتتناول وخلاص والتوب ربنا يقبلك الحقيقه احنا عندنا رهبة برضو باباها كان ابونا متياس رفائل في اسكندري اكيد ابونا موسى عرف هو شديد بس انا وصيته هو كان قوي وإيه ولما اقول له يعني على حاجة لازم حاملها رحت ايه قدامه قلت له بس انا هكلم لك ابونا متياس فريد قال لي ده انا بستفت وبستفت ابونا متياس رفائيل قال لي ده انا بستفت وبستفت اللي خلفوه وقلت له طب معلش ما احنا خلاص طبنا بقى هنتوب قال لي اه رحت قلبه قدامه مين ابونا متياس قلت له فلان الفلاني مش هقول اسم عشان ده بقى معجزة التوبه فكذا كذا كذا قال لي امنا ده غلبنا كلنا كهنه اسكندريه ما خلى كاهن اللي مهزقوا قلت له لا ما احنا تغيرنا وكذا وبتاع وخليته ومشي من هنا ومسكت ايه تكلمت تاني يا ابونا متياس رفائيل قلت له بقول لك ايه ابو سفين لمس قلبه بحنيه اياك ما تبقى شديد معه لانه هو كان شديد شويه قال لي من عينيا ده انا ابا حنين قوي قلت له اه المهم ايه فعلا اعترفوا كده عارفين ان الراجل ده صدقوني دلوقتي انا لما اقعد مع الراجل ده انا بستفيد منه صدقوني ليه اختبر الـ الـ الـ الـ الحياتين يعني الحياة اللي هي في الخطيه وفي الشر والحياة اللي هي مع مين مع رب المجد يقول لي من اختبارات وحاجات انا بستفيد من الراجل ده وعارفين خدمته ايه دلوقتي يدور على الشباب والشباب اللي ماشيين مثلا بعيد عن ربنا ويجيبهم لربنا يلاقي واحدة وجوزها غضبانين يروح يصلحهم وربنا بيتمجد في خدمته بطريقة غير عادية الرجل ده دي معجزة واحد عجوز اجيب واحد شاب بقى وخلاص <تصفيق> برضو كان فيه ولد شاب كويس واخواته ثلاث بنات وهم واخواته مش متجوزين وكانوا ييجوا الدير عندنا كل يوم جمعه والبنات برضو بيجوا وهو دلوقتي بعد ما ححكيلكوا حكايتو بقى هو كان بيجي يوم الجمعه الكنائس مصر القديمه كلها تيجي بعد القدسات يعني الزور الدير فنعمل لهم سندوتشات بيبقوا طالعين من القدسات في كل يوم جمعه بيبقى صيامي نعمل لهم فلافل وفول وايه يوزعوا الرهبات فاييجوا مثلا بعض شباب بعض ستات يساعدوا الأمهات في حشيه ايه الساندوتشات لان بتبقى عدد كبير عدد كبير قوي فهو كان كمان يوزع للرجال ومع شوية برضو شباب وكده قرايب رهبات يعني إخوات الرهبات اللي معانا في الدير ييجوا إخواتهم برضو يوزعوا لايه للرجال المهم ايه فهو هو ميكانيكي فقال يسافر دوله عربيه عشان يحسن من من وضعه يعني مهندس ميكانيكي فراح دوله عربية وكسب قوي وانحرف جدا جدا فبقى أصدقاء السوق بقى ماشيين معاه الى اخره اخواته سمعوا يكلموه يبعتوا له اني يسال فيهم أو يرد عليهم وابوه وامهم ميتين وكده فالمهم ايه؟ قاعد هم يصلوا الرهبات يصلوا معلش مش كل واحد يعني شوفوا ده جابه بحنية الراجل ده لكن ابو سفين جاب الشاب ده معلش بشدة شوية معلش معرفش بيبقى بيبقى ليهم نظرة بيعرفوا ربنا يعني يعني بغرض يقول ان كل واحد يجي بالطريقة اللي ايه؟ اللي تنفع معاه يعني فالظاهر ده كان يعني خلاص رافض ربنا خالص فالمهم ايه؟ جاء في يوم لا نفسه تشل بدون اي حاجة مقدمات فراحوا اصدقاء السوء حطوه في الطيارة كلموا اخواته استقبلوا اخوكم ده مشدول في الطيارة كذا جاء جاء على الكرسي يوم الجمعة وكل الناس اللي كان يقدم لهم الاكل شافوه وعيطوا عليه واخد بركة ابو سفين وروح بعد ما روح جاله مين ابو سفين قال له التوب قال له اتوب بس انا عايز اخف قال له لو خفيت هتمشي في الخطيئة ولا هتوب قال له لا خلاص هتوب قال له طب قوم قال له مش قادر قال له طب هات اديك مسك اديه وقام جمعة جاء فيها مشلول على الكرسي الجمعة اللي بقى طبعا تالت يوم مظهر له بس وعمل عمل المعجزة جا حكاها و... و... وطلبنا منه التقارير وجابها بعدين والجمعة اللي بعدها جا من شبرة ماشي لغاية مصر القديمة وقف حكى ماجستو يا ابني بلاش تقولها بس قول انك كنت تعبان وكنت كده مش اعرف تصلي شوية وبتاع يعني مش عايزها يعني قال لي لا ده لازم اقولها بال... بالكامل لان هو قال لي روح واحكي احكي عشان الشباب اللي زيك ما ايه ما يمشيش في الخطئين وحكاها وبس بقى كفاياكم عطلتكم تعبتكم <تصفيق> الحياه احنا بنشكر طماغ مش عايزين نتقل عليها علشان زي ما اتفقنا تروح وترتاح وبكره هنصلي كلنا من اجلها والناس بتدي الساعه خمسة للساعه سبعة عشان ربنا يديها الصحه تعدي اليوم بسلام ولما نطمن عليها توعدنا انها تجي تجي تصلي معنا قد اسم مرة تانية وزي ما اتفقنا تخرج بسلام ومن غير ايه من عايزه كذا وصلي لي الكذا هي بتصلي لنا كلنا نصلي مع بعض ابنا الذي ونسيبه من التروح بسلام وهتجلنا مرة تانية يعلنا يا ربنا نصحكي نقول بالشكر <تصفيق> يا بنا لدي السماوات تقدس اسمك ياتي ملاكوتك تكن مشيعتك كما في السماء كما في السماوات الملك والقوة المجدى محبة الله الآب الأمس لابن الوحيد ربنا رمسنا يساهم المسيح شركة موترس كتوتم معكم ومدد السلام سلام الله يكون معكم معكم <تصفيق>